ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤغون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا الَّتِي لَهُم مِّلَدٌ لَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَا لَهُمْ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَمَن يُطْعِن اللَّهَ وَالرَّسُول فَأُولَائِكَ مَنْ أَلْذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِك بَعْلِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَاءَةُ اللَّهِ عَلِيمًا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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ لَا يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ